يا حجر يا ابو يوم يا حجر يا ابو يوم انك تعثر اش تفيد عذار يا حامل جاد اش عذار يا حامل جاد في داعا جا يا هي دار تاريخ ويشهد يا داخل الباب يلي اتي على الشدات تتوسن هذا النص اغاني تاريخ ما تيش حد يا داخل بار على الشدات اتوجدت ترجف المات من تحت يصل للصي في يمينك شيء غلي ورقع بيتقصف تدوس المات يا ابو الحملات الك صلاه تهز الكون من تشد وانا العبس على حملت الواد جهودك ضاعت اردت هاليوم يتجدد قدت علجي اشي يتكرر ما غيرك يا بطل خيبر رجت علتي اش يذكرر ما غيرك يا بطل خيبر سحك تغطى يا حامل ايه سحك تغطى يا حامل جاري يا حيث. الى قادم الحسين الاستاذ الاديم جامر الكاظم ايه? ايه? الى التاريخ ظل يشهد يداح الباب يليد الغاب على شهدات تتوجد ترجف الموت من تحت يصل الصين بيمنك سيه غلي برق ع تدوس الموت تتعنط يا ابو الحملات الك صولا تهز الكون من تشك ونلعب باس على المسن ونلعب باس على حملت الوان جهودك ذات ردت هاليوم يتجدد ردت علتي اش يتكرر ما غيرك يا بطل خبر ردت علتي اش يتكرر ما غيرك يا بطل خبر سحق تغطى يا حامل ايه سحق تغطى سحق تغطى يا حاجه علم على فاي وانا بدنيان سوى المعروف ما اقبل لو ان دنيا يتبدل اضل ملزوم بعهد مرسوم عهد بدماء يتسجل عزم شدية كل محمد كفل التعيان حرم وقفاء وانا المدخور والكفاي حليف الزول ما ينزل حليف الزول ما ينزل صاحت ها اليوم اخلي الجار صاحت ها اليوم اخلي الجار بدي ما احل خلت تتحكى لصطب بجيات العهدك اتذكر نصبت اخيام للخدر بجيات العهدك اتذكر بنيا تستار يا حهار بنيا تستار من ترحل اظن وفائي وانا بدي ياك المعروف ما اخد لو دنياي تتبدل اضل ملزوم بعهد مرسوم عهد بدمعي تسجل بعد مشيتك كل احمد كبلت عياك حرم ودفع كذلت عيا حرم ود وانا المدخور واتكفل حليف الصوت ما يند حليف الصوت ما يند صحيت ها اليوم الجار صحيت ها اليوم الجار نصبت الخيام للخدر بقية العهدك اتذكر نصبت الخيام للخدر بقية العهدك اتذكر بنية الساق بنية الساق الله اكبر بنية الساق يا حامل يا حدر ده العلم الماء تتودع يا داحي الباب يا علي يا داحي الباب لن نسمع نحيب ونوح يفت الروح نحيب ونوح يفت الروح بجي الأطفال والرضا بجي الأطفال والرضا يداح الباب لن نسمع نحيب ونوح يفتل روح نحيب ونوح يفتل روح بجي الأطفال والرضا على شربة ماء تتلوح عطاشة جلوس تحن وتلوس عطاشة جلوس تحن وتلوس عتب هيفية يضب المجمع بنات خدور تتروح بنات خدور تتروح تصيح بصوت الله الله لفعل الموت تصيح بصوت لفانل بعد بعد تصيح سما على الدورات مهجن ابنار تدلفه اشوف القلوب تدفى وما يوم بين تسعر اشوف القلوب تتفتت وما يوم تسعر على جمرتنا Heddah blackktama الماء تتوزق يا داحي الباب يا علي يا داحي الباب لن نسمع نحيب ونور يفت الروح نحيب ونور يفت الروح بج الأطفال والرضى لشربة ماي تتلوح عطا شفلوك تحن وتلوك عتب هيفيه يغب المدمع بنا تخدور تتلوح بنا تخدور تتروح تصيح بصار لفان الماء تصيح بصار هجنب نار تتلقى اشوف قلوب تتبطر بما يوبل عطش تسعر اشوف قلوب تتبطر بما يوبل عطش تسعر على جمرة ايه على جمرة يا حامل يا اشتشوف العام يا ابو الحسني اشتشوف العام يا ابو الحسني مهج وارواح تتعدد اخدت الجود من زيانة ايه الجود من زيانة قصد الماء واكيو يا قصت المال كل واكل وا يا رفيل اروح اخذت الجود من زيناد قصت المال لواكيو يا يا رفيل اروح على منكب شفت فرسان تترقل حدود الخي شبيه الشاه وهم ما لقى ايت توك صحيت هيحات صحيت هيحات اتهد صحيت هيحات اتهيت لو انعال تسل اشياء وانا اللي بالموت ما حسب وبار الكون يتنطر يا بويا ودع رت العسكر وبار الكون يتنطر يا بويا ودع العسكر نبل وشفاعات يا حامل جاد نبل وش وصفوق مش هرسيوك لجت لدرية تتوزم ونبكي الحال ما اهتم ونبكي الحال ما اهتم ونبكي الحال انا العباس دعيت الناس انا العباس دعيت الناس هالسياب يتحته ونبكي الحال ما احته ونبكي الحال ما احته انا العباس دعيت الناس انا العباس دعيت الناس <تصفيق> علي هالسياب يتحته صرت عالماء اتقد سردع الماء اتقدر وهم يرموك وشوف الكور بعجاج الخيل صار اضلط بعجاج الخيل صار اضلط تغرعب شان اتبسط تغرعب شان اتبسط ترست الجوط رجعت ردود تتطفى ومخيم قصتتفعل ومخيم فتر الضعان تتدور يا بويا وعيلت تنطر فتر الضعان تتدور يا بويا وعيلت تنطر تصب الضبا العالم عن جاء عالم ما شاء الله يعني اني انا تساعد العقاسه الليله يحكوا يا ابو يا عالم يا فجح وصفور مشهره ديوت اللجته اللي ونبكي الحا ما احسب ونبكي الحا ما احسب انا العباده دعته النعمه هالسياب يتحكم صرت عالماي اتقدم وهم يرموه واشوفوا الكون بعد اجي صارت لهم ثغر عطشان اتبسك ثغر عطشان ترست الجود رجع تردود ترست الجود يرجو وبسد تفات ومخيم فجر الضان تتدور يا بويا وعائلتنا تنطر فجر الضان تتضوي يا بويا بو الله اكبر تسد النظار al-alam al-ya مجدود اجد نحشود درب مجدود وعلى رميات تتهد رهيف الجور ما انصف رهيف الجور ما انصف قطع يا قطع يسرى قطع يا قطع يمناي قطع يسلاي وانا على الجود اتلهت وانا على الجود اتلهت العلم طيحوه وان يلجب علم طيحوه وان يلجب جرية دموت بقنب مفجوط جرية دموت على هذا الواك اسف على هذا الواكت اسف يمينك كان نور افرك يمينك كان على الابطال يا علي يسوب بعد بعد يسوب يسوب شاك يطيح برض القط وشاك يطيح برض القط اشيل الوعاء ما, ما اقدر قطيعك فوق في ود حسر اشيل الوعاء ما اقدر قطيعك فوق في ود صرت محتا يا حامل صرت محتار صرت محتار العدم على العدم على الجاع جد نحشوه ضرب مشدود علي ريات تتهجف رهيف الجو ما انصف رهيف الجو ما انصف قطع يا الناح وقطع قطع يا وانا على الجود اتلهت العلم طيحو ويلتف جرية دمور قلب مفجور على هذا الواك اتأسف في مينك شان لو في مينك شان لو يصب اعجاء على الاغطاء يصب اعجاء على الأبطاء وسافة يحبر ضبطر أشيل الواق ما أدر يطيع تفوق في وتحسر أشيل الواق ما أدر يطيع تفوق في وتحسر صرت محتار صرت محتار صرت محتار من طاح من يدتي دمع نادي صحس يا ريك العذر مقبول من عندي العذر مقبول من عذر مقبول من بذلت عليه كل جهتي وضم محذوب وزمان الجو وياه ما يجدي لو يجيب شي ويدي لو يجيب شي ويدي امر محتوف وغل مهموف على جف الطاح من زندي يبوي وياك العهدي وفي ادبها لجن بحشان وفي ادبها لكن بحشاي وجرح جدال ظل يدي على الرفعان اتفكر جمر بحشاي يتوجع على الرفعه اتفكر جمر بحشاي يتوجع دريه الشصال ya'q qalpani